للأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني نذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر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 أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْهُ كَذَابٌ أَشِيرَ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَابُ الْأَشِيرِ إِنَّ مُرْسِلًا قَتِفَ فِتْنَةً لَهُمْ فَأَرْثَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قسمة بَيْنَهُمْ كل شر محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من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 فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم ذكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من الذكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر الكفاركم خير من أولئككم أم لكم بر؟